في سنين شركه الهدى شركه دعويه ب ي ر ربحيه ا ق ذات ي ة آ م ن و ا ب ب ر ه م و ز ن ا ه م ه د ي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 ل و ل ا ي أ ت و ن ع ل ي ه م ب الدكتور محمد ن أ م راتب ف ر ا ل ى ا ل ل ه ك ذ ب س ي و َ إ ِ ذ اعتزلتموهم ََُُْْْ وما ََ يعبدون ََُُْ الا َّ الله ََّ ف َ أ ُ و و ا ِ ل ى الكهف َِْْ ينشر َُْْ لكم َُْ ربكم َُُّْ من ِْ رحمته ََِِْ ويهيئ ََُِّْ لكم َُْ من ِْ أ َ م ْ ر ِ ك ُ م ْ مرفقا ًِْ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 وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن ان وعد الله حق وأن الساعة, لا فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا عليهم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 موسوعه ل النابلسي ش ا ا ء للعلوم الاسلاميه ن ي ت و ق عَسَىٰ د ي ن رَبَّكَ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 ا ا ل غ ذ م و ا ل ع ش ي ي ي ر د و ن و ج ه ه النابلسي ك عنهم ل ة ا ل و ي ا ل ا س ل ا ق م ب ه عن ذ ك ر ن ا و ا ت ب ع ه و ا ل ح س ن فوطا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 لا نضيع أجر م ن أ ح س و ع م ه النابلسي ل ل ح ل و م الاسلاميه ن شركه الهدى شركه د س و ي س ت ب ر ق م ت ك ئ ي ن ف ي ه ا على ا ل أ ر ا ك ن ع م ا ل ث و ا ب و ح س ن اجتماعي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 وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منك ما له و أ ع ز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أبدا هذه و م ا ا أظن ل س ا ع ة ق النابلسي ئ م ة و ل أ ج د خيرا م ن ه ا م ن ق ل ب ا ق ا ل له ص ا ح ب وهو ي ح ا و ه ك ف ر و ع ه النابلسي ذ ي خلقك م ت ر و ا ك ر ل ل ك ن ه و ا ل ل ه ربي و ل ا أشرك ر ب ب ي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 خيرا موسوعه ن جنتك ي ل ي النابلسي ح للعلوم ا الاسلاميه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 مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ف أ ص ب ح هشيما تذربه الرياح وكان الله على كل شيء ا ل م ا ل و ا ل ب ن و ع ه النابلسي ح ي ا ا ة ل د ي و ا ل ا ا ت للعلوم ص ا ح ا ت خير ن د ربك ا ل ا س ل ا م ي ا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 و ش ر ك و الهدى ما م ع و ش ر ا ه دعويه غير ربحيه ذات ل مضمون ل ل ا اسجدوا ئ ك ف س ج د ا إ اجتماعي إبليس ن ل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 وأشهدتهم خلق اسم ل الله و و ا ا ت أ ر ض و الرحمن الرحيم م ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقع و ن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 ربهم ا ه م ا ء الله أ و ي ي ي ن أو أ ت ا ل ع ذ ا أولا وما ب ن ر س ل ل ل ا م ر س ي ن إلا ويجادل الذين مبشرين ومنذرين كفروا ي د ح و اسماء به الله ا ومن أ ظ ل م م س ن ى ذكر بآيات ربي ف أ ع ر ض ع ن ه ا و ل س ي ما قدمت يداه إنا ج ع ل ن ا ع ل ى ق ل و ب ه م أكنة أن ي ف ق ه و ا ل ا غ ر ا وإن ت د ع ه م إلى ا ل ه د ا ل ن د ا ب ا وربك ل غ ف و ر ذو ا ل ر ح م ة ل و كسبوا يؤاخذهم بما ل ع ج ل ل ه م ا ل ع ذ ا ب ب ل ل ه م موعد لن ي ج د و ا من م و س ل ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل م ل ك ه م واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين أو او امضيا حقبا ب فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما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 ش ل ك م ن ه ذ ك ر ا ن ط ل ق ح ت ى إذا ر ك ه في ا ل س ف ي ر ربحيه ق ا ل أ خ ر ق ت ه ا ل ت ر م أ ه ل ه اجتماعي لقد ئ ش ي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 بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ت ن ط ل ق حتى إ ذ ا أ ت ي ا اهل قريه استطعما أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوهما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 لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ر ح م ي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 و ي س ت خ ر ج كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلتم عن أ م ر ي ذلك تاويل ما لم تسطع عليه ص ب ر ا و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل س أ ت ل و عليكم منه ذكرا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 و أ موسوعه ا من م ل صالحا ا ل ح ن ا ب ل س و للعلوم الاسلاميه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 ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من م ا ق و م ا لا ي ك س و ن ي ف ق ه و و ن ق ل ا ق ا ل و ا يا ذا ا ل ق ر ن ن إن ي يأجوج ومأجوج م ف س د و ن ف ي ا للعلوم أ ر ض ف ه ن ج ل ا ل ا ع ل ا م ي ه 「私の名前は何でもいいです」 بين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر خ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا ا قال ه ذ اسماء ج ا وعد ربي ج ع ل ه ك ا ء وكان وعد ربي ح ق ا و ت ر س ن ا بعضهم بعض يومئذ يموج في بعض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 ف ح موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ق ي م ة وزنا ك ج ز ؤ ه جهنم بما كفروا واتخذوا آ ا ت ورسلي هزوا إن الذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ا ا ل ح ت ك ن ت لهم ج ن ا ت ا ل ف ر و س ن ي ل ا ا خ ل د ي ن ف ي ه ا ل ا يبغون ع ن ه ا م ي ا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ل ن ف ذ البحر قبل أ ن تنفد, تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ق ん إنما أ ن 言っていたら私は私は私は私は私 ي 私は私は私は私は م は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は